أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك لله فقد افترى اثنان عظيمان أدمت وإن الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يضلم نفثاً ولا كيف يفترون على الله الكذب وكفاه به إثنم بينا ألم ترَ إن الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب ألم ترَ إن الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا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 كل كان عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفاه جهنم مسعرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنوده بدلنا ناهم جنوداً غيرها بدلناهم جنوداً غيرها ليذوق القدر إن الله كان عزيزاً خبيراً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتاً تجري مياه تحتها الأنعام. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهوا وندخلهم ظلا ظليلا